ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحذط علم لهم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ أَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَالِكَ بَيْنَهُمْ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 امر للذات الشاربين وهم من عسر مصفا ولهم فيها من كل الثمرات ومؤثرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم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 فَأَمَّا يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّهُ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَن ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم رضي ينظرون إليك رأيت الذين فِي قلوبهم رضي ينظرون إليك نظر المغشى إليه من الموت فأولى لهم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 ولو نشاءنا رينا كهم فلا عرفتهم بصيماهم ولا في لحن القول ولا تعرفن ماهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.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 هأنتم ها هؤلاء تدعون لتعفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل و من يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وَإِن تَجَاوَلُوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ